لآل لا القرآن الله م لله و س ل ع ه النابلسي م ا للعلوم الاسلاميه ن د ن ا الصلاة you you、uh -huh. ر ب ي الاولاد في <تصفيق> ا ل ا س ل م و ك و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ج ا ء م ي ه وإن l o v e 「今夜の楽園です」<音楽> that she c you